بسم al الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة وال من قبل هدى للناس وأنزل الخرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم, لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقام إن الله لا يخفى على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 هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيروا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله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 124. كنت الوهاب 125. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 126. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَذَٰبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم ورأي العين والله مؤيد بنصره من يشاء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 ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواجهم طهرت وردوا من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فوفلنا ذنوبنا فوفلنا ذنوبنا وقنا عذابا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما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 فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين أعطوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن تولوا ما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشره بعذاب أليم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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الْمُلْكَ من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 129. وإن تفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا, إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير 120. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله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 و يحذرك الله نفسه والله رأف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيع الله ورسوله فإن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 وَنَرَبِّ إِنِّي وَضَعْتُ لَكِ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرديم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 هناك دعا زكريا ربا قال رب هبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين قال ربي انا نكون الياما وقد بلوني الكبر ومراتي عاقرا قال كذالك الله يفعل ما يشاء قال ربي جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكاء وَإِذْ طَالَتِ الْمَلَائِكَةُ كَنتُمْ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُرِي نِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكُم مِّنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ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 من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر.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 هذا صراط مستقيم فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا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 وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعدبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نُصُوحٌ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثمّ قال له قُوّ فَيَكُونُ الحَقُّ مِرَّبّكَ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْحَدَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتَ عَلَوُ فَقُلْتَ عَلَوُ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿10﴾ الْيَوْمَ لَكِتَابٌ تَعَالَى إِلَا كَلِمَةٌ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ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 124. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم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 وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهد النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهداة الله يُتَّحَد مِثْلَ مَا أُتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجِّجُكُمْ عَنْ دَرَبِكُمْ قل إن الفضل بيد الله يُؤْتِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤده إليك ومنهم من ثَمَنُوا بِدِينارِ اللَّا يُؤَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بلاء من أوفى بعدي واتقى فين الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعدي الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميفاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصروننه قال أقرت وأخذتم على ذلكم يصري قالوا أقرنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين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 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله الملائكة والناس أجمعين قال الذين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا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 كفوا وماتوا وهم كفروا فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهب فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهب ولو افتردا به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من نصير وحتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قُل فَاتَوَبِ التَّورَاةِ فَاتَلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَا نَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَآئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ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 ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حزج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهلا الكتاب لم تكفرون بآيات الله وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصْدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبُغُونَهَا عِوَجًا وَأَن تُمْشُو هَذَا وَمَن اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد هلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كونوا خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتأمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لك كان خير لهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أين يَقِفُونَ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ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 وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم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 ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلّن فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين أليك فيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة موزلين بل إن تصبر وتتق ويعتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعل الله إلا بشر لكم. ولتقط ما إن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يكبتهم فينقلبوا خائبين.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 اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدتني المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ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 وَمَن يُظْلَمْ فَنَنظَرُ لَهُ وَإِنْ يَكُنْ زَكِيًّا يَأْتِ بِصِدْقٍ مِنْهُ وَمَن يُظْلَمْ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَمَن يَكُنْ زَكِيًّا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَمَن يَكُنْ فَاسِقًا فَإِنَّ dan jannatu terjirim di bawahnya, al-anharu khalidin di dalamnya, dan naima ajurul amilin. Kau telah masuk sebelum kamu, sebelum kamu, mereka berjalan di bumi, mereka berjalan di bumi, dan lihatlah هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين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 وَيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمَحِّقِ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّنْ يَتَّخِذُكُمْ عَدُوًّا مِّن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وتمننتم الموت من قبل ان تلقوه فقد رئيتموه وانتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتلن على اعقابكم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 ونورد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجز الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله محب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب يا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردواكم على أعقابكم.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 نار وبسمث والظالمين ولقد صدقه الله ووعده إذ تحصنه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أرتم ما تحبون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 يرشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله ويرى الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن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 وَلْيُمْحِصِنَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِهِمْ وَلْيَمَحِّصْ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتِقَالِ جَمْعَانِ إن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 قتلتم في سبيل الله أو موت لمغفرة من الله ورحمة خير خير مما يجمعون ولئن موت أو قتلتم الله تحشرون فبما رحمة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 وَمَن يَظُنُّ الَّذِي يَأْتِي بِمَا وَلَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ, وما هو هو جهنم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 من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إنا 129. فالناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 120. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم, فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماه ولهم عذاب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسوله ما يشاء، فأمنوا بالله ورسوله.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 ولله الميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أبنياء سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتَلُوا الْمُنَبِّئِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ سَأَدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَابِدِينَ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم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 ما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلون في أموالكم وأنفسكم وَلَا تَسْمَعْ مِنَ الَّذِينَ نَاوَتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا آذَنَكَ فَنُرَاوِدُكَ فِي الْأَرْضِ وَلَن تَسْمَعَ فِيهِمْ حَدِيثًا إِلَّا قَلِيلًا وَأَنصِتْ وَلَا تُطِعْهُمْ وَاتَّقِ مِنِّي ۖ إِنِّي مَعَكُمْ يُولِ للناس ولا تكتمون فلبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشتروا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم، وللله القسم آيات والأرض، والله على كل شيء قدير.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 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخلنا النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متع قليل ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبسلمهاد